إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضوء ليس له مدافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إن يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَلَٰكِن يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمِهَابِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤهيه كلا إنها لغا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ في أموالهم حق معلوم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 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغاء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم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 مُكْرِمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُطْعِمِينَ عَلَى الْيَمِينِ وَعَلَى الشِّمَالِ عِذَابِينَ أَيَطْمَعُ كُنُّ امْرِئٌ مِنْهُمْ قادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضون ويلعبوا حتى يلاقوا يومه ما يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى صبي يفكون خاشعة أوصاهم توهقهم ذل ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. الله أكبر, الله أكبر.